ثمانية أزواق من الظأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحاب الأنفين سيئين نبئني بعلم إن كنتم صادقين.